م ؤ س س ة أ ج ن ا د تقدم لن ننثني لن ندحرا لن ننتهي لن ندبر انا بالكتاب وسنتي اقوى واسمى مظهرا أ ن ا بالجهاد سياحتي وبه أرى م ارى لا ت أنا أرى بالجهاد سياحتي وبه أرى ما لا ترى عودوا إ ل ى أ و ك ا ر ك م فجنودنا وسط الشرى لن ننثني لن ندحر لننتهي لن ننتهي لن ندبر ا لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر ا ن أ ت ي إ ل ي ك م مثل ما ي أ ت ي القضاء على القرى نفني الجموع ونجتبي ما نشتهيه مثمرا نفني ونجتبيه الجموع ونجتبي ما نشتهيه مثمرا. نشتهي مثمرا لن ننثني لن ندحرا لن ننتهي لن ندبر فالكفر ليس يخيفنا مهما طغى وتجبرا يا اخوتي هيا ارفعوا راياتنا فوق الذره لن ننثني لن ندحرا لن ننتهي لن, لن, لن ندبر ا 「لن ننثني لن ندحر لن ننتهي لن ندبر